يا أحبائها طوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين <مصر> انتم و ازواجكم تحبرون يا عباد خوف فَزَنَّ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <الذين> آمَنُوا بِآيَاتِنَا طاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها و الْأَعْيُنُ للذ ال اعيون تنگ و اثم والله و ثيغا انت اشتغل طاف عليهم بصحاف من ذهب و اكواب ما تشتهل انفسه وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي وَرِذِتْمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لكم درستن، گال لا يوفن فتا قُلْ تَعْنُونَ بِالْحَقِّ وَلَمْ تَكُنْ لِلْحَقِّ فلا ورسلنا لديهم يكتبون قل <تصفيق> إن كان للرحمن ولد فأنا أول wouldn't فصحهم وقول سلام فسوف بسم الله الرحمن جی رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماء بَلْ في فِي تقب يوم تأتي السماء بدخال مبين صدق الله العلي